بعد باب الحنين السد واستقصد علينا دروبك البارح نسيم الجبل هبالي ومعاه هبوبك تاريني مرضان بغرامك وما وجدت حبوبك بشتغلك وتحتن اللي بحب محبوب زي محبوبي لفان الغرام جوايا زي لفت يدك لا خلى حواسي خمسه انشدها هنفض ويها طابك الرحلات من البلاد فاتوبك فاه الكريم مركبين <متضح> كان ما اتوبك فراقك حار بعدات نار وحراقه هوا الشات تلعب بي اغل باكي اجي الخرطوم ونتلاقى فراقك حار يا يا المحبوب عذيفه وقاسيه فرغا تلمنا لغياب الصطفه وتخليت ودنا مشتاقه وراغك حال لا لا, لا لا لا لا صحيح الفرحة يموت ساغو تخلي عيوننا بالفرقه تبكي سايله رقراقه و راكه <تصفيق> بقينا كما الطيور ترحل تبتش كايس ارزاق و حتى مجبورين على الاحزان و افاق و راقك ندوب من سكه لسكة و نضيع في دروبا وفاقه وفينا جرح من الغربه ومشاعر راد وكفاقه وراق حال بقينا كما الطيور ترحل نفتش كايسه ارذاقا ونفترق نحاتنا مجبورين على الاحزان وافاقا بوراقك حال بوراقك حال وعادك نادى ik heb een paar keer een paar keer tegen een paar keer tegen een paar keer tegen een paar keer tegen een paar keer tegen هواجس الشوق بتلعب في اقول باكر اجي الخطو مولتلا دوم